الرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدركه هل سمعه منه فإذا كان قد سمعه نكون نقول هذا حديث مقتصر إذا يكون هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمعه منه طبما من حدثه به حتى نعرف جميع الرجال الذين نقلوا لنا هذا الحديث هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحديث واحدا عن واحد عن واحد هذا هو الإسلام ويجب أن يكون متصلا يضاد حقوقنا يضاد الاتصال ما هو الانقطاع الانقطاع قد يكون ارسالا وقد يكون احضالا وقد يكون انقطاعا وقد يكون ارسالا تدليسا وقد يكون تدليسا وهذا وهذه المعاني ستأتي ان شاء الله عز وجل بتفصل المهم ان الشرط الاول من الحديث الذي يصل اليه على الحديث الذي نتلقاه أن يكون ان نتلقاه بالقبول وان نتدين به أن يكون هذا الحديث متصل يعني أن يأتي الإمام مالك عليه رحمة الله يقول بلغني أن رسول الله قد قال من أين بلغ حدثنا فهذا انقطع واضح هذا انقطع في الحديث فلا بد أن نعرف من حدثك أن يأتي التابع وأن لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمعته إذا كان من صحابي فحيها إذا كان من تابعي فأظهر لنا التابعي لأنه لا بد أن نعرف هذا الرجل من أجل أن نطبق عليه الشروط القبول كما سيأتي فهمنا؟ إذن الحديث لا بد أن يكون متصل الإسناد ورجالك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك عليه رحمة الله لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لنسب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى أي رجل ننسب إليه ما أحبه كما وضعت النصارى على عيسى عليه السلام، فلا بد من الإسلام، لا بد من الاتصال. الشرط الثاني، لا بد أن يكون هؤلاء الرجال الذين ذكروا في هذا الإسناد لا بد أن يكونوا ثقات وأن يكونوا عدولا إذن هو متصل إسناده. بنقل العدل الضابط الجامع لكلمة العدالة ولكلمة الضبط الجامع لهما هو الثقة اذا عندما يحدثنا رجل بحديث لابد هذا المحدث أن يكون عدلا ضابطا أن يكون ثقة وأن يحدثنا باتصال عن رجل كذلك عن رجل مثله أن يكون كذلك هو ثقة صالح عن طالح لا ينفع طالح عن صالح لا ينفع لا بد من صالح عن صالح لا بد من ثقة عن ثقة طيب الآن قلنا ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط العدل أن يكون مسلما فبالإجماع رواية الكافر لا تقبل ولا فتوى بالإجماع لا تقبل رواية الكافر ولا فتوى الكافر يفتن للمسلمين أو أن يخبرهم شيئا عن دينهم أو ما قاله رسولهم صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقول به عاقل إذن لابد بد أن يكون مسلما ثانيا بالنسبة للعدل أن يكون مسلما وأن يكون غير مخروم المرؤة لا يكون متهما لا بكذب لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الناس إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهي طامة أما إذا كذب على الناس فإن من كذب على الناس لا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون صادقة وأن يكون دينا لا يلا عنه الغش ولا يورف عنه خلاف الوعد ولا يورف عنه شرب المسكر ولا يورف عنه تتبع العورات ثم أن يكون خاليا من البدع التي, البدع التي يكفر بها المبتدع أو التي تجيز الكذب لبدعته إذن اشترطنا للمبتدع للبدعة التي ترد رواية المبتدع اشترطنا لها شرطين الشرط الأول أن لا تكون مكفرة مخرجة الشرط الثاني أن لا تكون هذه البدعة تجيز الكذب لبدعته هل معنى ذلك أننا نقبل رواية المبتدع الذي لم يكفر ببدعته والذي لا تجيز له البدعة أن يكفر ببدعته الجواب نعم، مطلقا لا نفرق بين روايته لا نفرق بين روايته لما ينصر بدعته ولا لما لا ينصر بدعته فهذا تفريق غير صحيح الرجل الثقة الرجل العدل في دينه إذا جوزنا عليه الكذب في باب علينا أن نتحمل أو أن نتوقع منه الكذب في غيره فكيف نقبل له حديثا ونرد له آخر على قاعده أنه يمكن أن يكذب غير صحيح ولذلك روى الائمه الثقات لجماعة من أهل البدع على مختلف طوائثهم وروى للقدريه، وروى للشيعة وروا للخوارج ولم يردوا واحدا من العلماء مع صدقه لم يردوا واحدا من أهل البدع مع صدقه لمجرد أنه مبتدع أنا أتكلم عن أصحاب الكتب التي هي ثقة في دين الله عز وجل نعم كان بعض الأئمة لا يرون عن بعض العلماء لبدعتهم لكن هذا حكم خاص لهذا الإمام بعدم قبول رواية هذا المبتدأ لكن أن يتركوا حديثه أو أن يجمعوا يجمع أهل الحديث والرواية على ترك رجل لمجرد أنه مبتدأ هذا غير صحيح أضرر لكم أمثلة روى الأئمة عن الخوارج أو من رأى رأيهم فروى عن عمران بن حطان وروى عن أبي حسان الأعرج وكلاهما من الخوارج عمران بن حطان من أئمة الخوارج رووا عن القذريه داود بن الحصين وثور بن وثور بن زيد كل مالك أتروي عن هؤلاء وهم من القذريه لأن القدر قالها وذكروا له رجالا ذكروا له داود بن الحصين وذكروا له ثور بن زيد قال تروي عن هؤلاء وهم يرون القدر قال هؤلاء لئن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يكذب على رسول الله له لهم بدعتهم ولنا صدقهم وأمانتهم وكيف لا يقبلوا حديث الخارجي والخارجي يرى أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بل من كذب على الناس يرون كفره أما أنهم رووا عن الشيعة فرووا عن عبيدة بن المثنى وهو شيعي بل كان تابعي روى له البخاري عبيدة بن المثنى كان شيعيا وكان إمام مسجد الكوفة وإمام مسجد الشيعة في الكوفة وعن والرواحبي وعن أبان ابن تغلب وهؤلاء من الشيعة لم يكونوا يكفر هؤلاء الشيعة لم يكونوا يكفروا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين الداعي وإن كانت الدائل بدعته أشد هذا هو القول الصحيح أمراض المحطان قاتل على بدعته ليس فقط داعي إلى بدعته كان يقاتل على بدعته كذلك كان يعني عبد الرزاق بن همام من الصنعاني تُتهم بالتشويه، همّا بالمنبه، تُهم بالقدر، أما أما النصب فأهل الشيم فيهم كثير، وما ذكر الله عنهم. القصد أيها الأخوة الأحبة إن الصادق من أهل البدعة الذي لا يكفر ما دام الناس اختبروه، فوجدوه دينا صادقا لا يكيب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقبل حديثه لأنما مدار الرواية على ماذا على الصدق إذن لابد بد أن يكون عدل نعم بعض, أه... بعض أهل العلم رد أحاديث أهل البدع هذا عبيد بن المثل أهل بن سعيد القطان رماه ولم يروي له الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن ضرب على أحاديث جماعة من الناس لم يروي عن علي بن المديني ضرب على حديثه. وعلي بن ماجني حقيقة يعني إمام جبل حافظ لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يخطر على باله أن يكذب أو أن يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في الفتنة استجاب إلى ابن أبي دؤاد واستجاب بسوء ليس فقط تقيا قال يحيى بن معين قال إنه استجاب مخافة السيف لأن يحيى بن معيان نفسه استجاب مخافة السيف لكنه سكك لكن علي بن المديني عليه ورحمة الله الذي قال عنه محمد بن بخاري ما استصبرت نفسي إلا أمام علي بن المديني قال ولكنه استجاب بن وصار يسلم أصحاب الحديث صار يثلمه وعند أحمد ما قبل عذر يحيا فيه قال كان يكفي أن يسكت من رغم أن أحمد حتى من استجاب وسكت كبعض المحدثين رمى حديثا وضرب عليه ولم يعد يحدث بها لكن هذا مذهب خاص لهم أما مذهب الأئمة مع ابتعاد الفتنة فنجد أنهم يروون لهم ويميزون أحاديثهم الإمام البخاري الإمام مسلم، الترمذي النساء كانوا يرون لهؤلاء ولو رد حديث كل رجل لبدعة فيه لذهب الكثير من الخير. فإن بعض البلاد اختصت ببعض البدع كأهل الشام في النصب والبصر في القدر والكوفة في التشيع ولا يؤخذ كلام الرجل مجرد المذهب في الرجل الإمام الجوزجاني عليه رحمة الله في شجرة أحوال الرجال رد أحاديث رجال ثقات لمجرد أنه كان لمجرد أنهم من أهل الكوفة وفيهم شبهة التشيع وكان هو ناصبيا كما يقول عنه فلا يرد حديث الرجل المذهب وهذا مصداق ما من قال من أهل العلم أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم المهم أن يكون رجل صادقاً ديناً وإن أخطأ فبدعته لا بينه وبين الله المهم لنا صدقه إذن هذا أولاً أن يكون هذا رجل مسلماً أن يكون بريئاً من الكذب غير متهماً في دينه يعني عندما الشعظة بن حجاج رد حديث أبو الزبير وهو الإمام الجبل لماذا رده؟ رده لأنه رآه هو يقول رآه يتشاجر مع صاحب دكان في الميزان وشهد شعبه أن الحق مع صاحب الميزان لا مع أبي جاب... مع أبو الزبير هذا رد حديثه وضرب عليه وصار يكذبه وقال أبي الزبير كذاب هذا لا تقبل منهم خصومة حدثت أمامك لنفترض أن الحق مع صاحب الدكان فما أدرك أن الرجل قد تعمد أن يأخذ من الرجل غير حقه؟ هذا ما غير صحيح اكرم البربري مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه تكلموا فيه بعضهم رد حديثه لمجرد القول بأنه التهم بقول الخوارج هذا ويثبت عنه ربما قال بعض أخوالهم التي يقول بها أهل السنة فأظهرها في وقته فظنها الناس أنها فظنها الأسانع أنها نصرة للخوارج وهذه أحاديث يروي أحاديث فإذا انتصر بها الخوارج فهم ينتصرون بها لا على وجه صحيح وردوا حديثه لهذه التهم ولذلك الاتهام بالبدعة أقول دائما أقول إن الاتهام بالبدعة عند الأوائل الكثير منه لم يصح الكثير منه لمجرد أن يكون رجل من أهل البصرة يتهمونه بأنه قدري ولم يثبت عنه كيف؟ حقق خاصة أنه, أنه في هذا الزمان من الصعب هؤلاء شهدوه وحضروه وأنتم ترون في الواقع لمجرد أن الرجل يجلس مع فلان ماذا؟ يتهم على دينه ووو وإلى آخره ولا يكون كذلك وربما يذهب الرجل فيسمع الحديث من مبتدع بعض أهل الحديث ردوا حديثهم لأنهم يجلسوا مع عمر بن عبيد يجلسون معه يتعلمون الزهده فعمر بن عبيد من أشهر أهل وقته في الزهد مع أنه كان من أكثر الناس ضلالا في بدعته ولما مات بكاه بعض أهل العلم بكاه حتى الخليفة المنصور ذلك الرجل يعني الجلد في قلبه القاسي ومع ذلك رثاه في بأبيات شهرية رائع على عمر بن أبيض فبعض أهل العلم كان يجلس إليه ذهب بعض أهل العلم و... ضعفهم ضعفوا عمر بن أبيض لحديثه ضعفه لحديثه ونفروا الناس من الجلوس معه لبدعته فبعض أهل العلم كان يذهبوا أجلس فجاء بعضهم وضعف من ذهب إليه وربما اتهمه انه على مذهبه وليس كذلك فقضية الهجران الهجران المبتدع كان بعض أهل العلم يجعلها حكما على بعض الرجال وهذا غير صحيح فإن أهل, فإن أهل الحديث كانوا لشغفهم بالحديث لا يأبهون في بدعة الرجل يسمعون منه ويذهبون لمجرد أن يسمعوا أن رجلا عنده حديث أو عنده شيء من الفقه وعنده شيء من العلم وعنده شيء من اللغة فيأتي الآخر ويتهمه لمجرد أن يكون الرجل من أهل الشام يتهمونه بالنص لمجرد أن يكون الرجل من أهل الكوف يتهمونه بالتشيع وهكذا فكثير الكثير من البدع نسبت إلى أصحابها وليست كذلك فهمنا إخواني هذه قضية مهمة إذن الأول أن يكون عدلا أن يكون الرجل عدلا المهم أن الرجل مسلم لا يكذب وغير المتهم في دينه وبراءته من من من أي من بدعة تبيح له كما قال تبيح له الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي لا تقبلوا حديث الخطاطية فإنهم يجيزون الكذب لدينهم وما رأيت أكذل منهم يقول الشافعي ما رأيت أكذل منهم لأنهم يتدينون بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل إن بعض من انتسب إلى السنة والدين كان يكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال يحيى بن سعيد القطان قال ما رأينا الكذب كما رأيناه في أهل الزهد والعبادة أهل الزهد وعبادة يضعون الأحاديث من أجل أن يرققوا قلوب الناس وربما على معنى آخر نحملها لا يضعونها ولكن يتصل إليهم الأحاديث ويسمعونها فيروونها ضامين أنها يعني عدم خبرتهم في الحديث ولا عدم اهتمامهم بهذا العلم فيروونها لتلاميذهم وللناس فيأخذها الناس على أنها من الصحيح ما لا يوجد على ظهر الأرض أمة أعدل من أهل الحديث لا يوجد ولا أعدل من أهل السنة كان الرجل يكون إماما في السنة إمام ومع ذلك إذا خبروا حديثه وجدوه قد أخطى فيه ضعفه فهذا نعيم بن حماد إمام جبل في السنة عظيم من كبار دعاة أهل السنة لكن لما اختبروا حديثه وجدوه كثير الوهم ضعفوا حديثه ورده وعلقوا بعض الأحاديث أنه هو صاحبها كحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الذي ذكره النووي في الأربعين النووية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جتب لما جتبه، فضعف هذا الحديث وعلق ضعفه على على هذا الإمام السني وهذا رد على من رد على أهل البدع الذين يزعمون أن أهل السنة لا يرون إلا لرجالهم، في الحقيقة الآن اذهب إلى كتب الشيعة لا يمكن أن تجد رجلا سنيا في كتبه لا يمكن. لا يمكن الخوارج يكفرون المخالف كيف يأخذون حديثها أهل السنة لا ولذلك ارجعوا إلى هذين الكتابين في هذا الباب لأهميتهما وضرورتهما الكتاب الأول هو الجرح والتعديل للشيخ جمال الدين القاسم وهو كتاب سهل ميسور في شرح هذا الباب جمال الدين القاسم اسم الجرح التعديل. كتاب لا نقول كتاب كتيب برسالة صغيرة جمال الدين القاسم عليه رحمة الله علامة الشام صاحب كتاب قواعد التحديث وصاحب التفسير الذي السمية بتفسير القاسم والكتاب الثاني العواصم والقواصم لابن الوزير فإنه رد على شيخه ردا عظيما جليلا في هذا الباب وأنصف أهل الحديث حتى وأنت تقرأ له يقشعر بدنك والله كيف أنصف أهل الحديث كيف أنصف هؤلاء الأئمة وهذا يعلمنا أيها الإخوة الأحبة ماذا يعلمنا الإنصاف العدف إذا كان الرجل صادقا لماذا تبحث هل هو يحسن صلاته أو لا يحسنها أنت الآن تريد أن تعرف هل هو صادق أو غير صادق لكن ربما يكون من أشد الناس عباده ولا يدقن الحديث كما قال يحيى بن سيد القطان ما رأينا الكذبة أكثر مما رأيناه في أهل التعبدي والزهد الإمام مالك قال رأيت أقواما فنيت جباهم عند هذه الإسطوانات في المسجد ما سمعت منهم حديثا واحدا ما سمعت منهم. ليس من أهل الإتقان ليس من أهل هذا الفن نحن نريد المتقن ولذلك لشدة إتقان عبد الرزاق بالهمام حاول بعض العلماء أن ينفر الناس عنه لا يسمعوا منه قال له واحد غضب قال والله لو كفر لسمعنا منه <تصفيق> لأنه لا يكذب وهو ضابط لا يكذب لو كفر طبعا هذه الكلمة مبالغة ولا تصح لأن الكفر لا يأخذ منه ولكنها تدل على عدل الناس أنهم ماذا يريدون منه يريدون منه الصدق قدره لا يكذب. ربما يكفر لكن لا يكذب وهم يريدون منه الضب أنت تريد من الرجل شهادته فما يضرك أن يقوم الليل أو لا يقوم الليل هذا يعلمنا الانصاف وإذا قرأنا تراجم سير علام النبلاء رأينا العدل والانصاف في كلام الذهبي يأتي إلى المبتدع الذي تتمنى أن تتحى أن تفتتح الكلام عليه بسبه واتهامه وقذفه فأنت تجد العلامة البحر وإلى آخره علامة نعم في فن من فنون العلم علامة لماذا لا يقع انظروا إلى جهل هؤلاء المعاصرين اليوم أتوا إلى فتح الباري وأحرقوه لمجرد ماذا قال أنه اشعري ما ضركم في أشعريته أشعريته هل هل تضر فقه الفقه أشعريته في ماذا في الأسماء والصفات هل ضرته في القدر مثلا خص. هل ضرته في الكلام على الرجال هل ضرته في تحقيق الأحاديث هل ضرته في الكلام على العلل؟ بدعته في باب هذه تتركها عليه بدعته لكن بقية العلم هل تضر بدعته في اللغة ربما تضر لكن ضران يسيرا فأتوا إلى صحيح فتح الباري وأحرقوه أتوا إلى الشرح الإمام النووي على شرح صحيح مسلم وأحرقوه وهذا كما ترون من قلة العلم وقلة النصفة وقلة والجهن وقلة الدين يعني أنتم الآن في هذا العصر أكثر تدينا من هؤلاء الذين نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا دين الله عز وجل، فإذا هذه نقطة هذا عد، هذا هو العد في الحديث وهذا الذي يهمنا الثاني أن يكون متقنا، العد قلنا متصل اسناده اتصال السنة، ونحن لم نتوسع في الاتصال لأن ما يضاد الاتصال سيأتي مفصلا في أبوابه كالتدليس، كالإرسال، كالانقطاع كل الإعضاء سيأتي ثانيا ما رواه العدل الضابط ما الضابط الحافظ الحافظ والحافظ له شرطان حافظ إذا حدث من حفظه متقن لكتابه إذا حدث من كتاب يعني إذا هذا المحدث جلس ليحدث الناس من حفظه عليه أن يكون حافظا لما حدث من حفظه وإذا حدث من كتاب ان يكون متقنا لكتابه بان لا يدخل عليه أن لا يزيد عليه ويضاد الضبط الوهم والخطا يضاده الوهم والخطأ ما من إمام من الأئمة إلا وقد انتقد عليه الأئمة أحده ما من, إمام من لأن الله أبى يتم إلا كتابه كما قال الشافعي عليه رحمة الله وما من إمام إلا ويغطئ لكن لا يرد حديث الرجل بالخطأ ولا الخطأين ولا العشرة خاصة إذا كان مكثرا وإنما يرد حديث الرجل إذا كثر خطأه غلب خطأه على صوابه كثير الوحن يقلم الأسانيد يغاير أسماء الرجال الحديث يكون مرفوعا يكون موقوفا فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يكون مرسلا فيصلك يغاير في المعاني يكون الحديث على معنى فيغاير فيه يكون الحديث في غزوة فلان فيقول هو في غزوة كذا فهذا إذا كثر خطأه رد حديثه رد حديثه إذا كثر حتى كان فاحشا يرمى يكون ضعيفا جدا لا يقبله فإذا كان الضعف ما يعادل الضبط وقف حديثه وكتب ليعتبر به لعله يأتي ما يسائده أو يقويه وأما الطبق الأولى فهم الذين يحفظون وخطأهم يكون سهلا ميسورا وما من إمام من جهابدة هذا الإلم إلا وقد عدت له أخطأ لإمام مالك عدت له أخطأ, أخطأ في أحاديث. مالك وجمع الدار قطني عليه رحمة الله كتابا في اوهام مالك لكن اي اوهام مقابل ما روى الامام مالك هل جمع له عشرين ثلاثين وهم مقابل ما روى من مئات الاحاديث في حرف في حرفين وبعضها رد عليه بعضها حتى رد على الدار قبل انها ليست من الوهام كان يأتي الحديث من طريق الشيوخ من طريق حفاظ انه مرسل فيأتي مالك يوصله هذا ليس من اخطائه مرات نكتشف ان لمالك الذي انتقض عليه هذا الحديث نكتشف ان له متابعا في في, في الوسط أنه قد وصله غيره فدل على أن مالك سمعه به ليس الخطأ منه ولا من شيخه ولكن الإمام راهه مرة مرسلا ومرة موصولا وهناك أحاديث في صحيح البخاري في مقدمة هذه من الأمور المهمة في مقدمة هذه الساري هناك أحاديث عللها الدارقطني قطني وعلق العل على رقبة الإمام مالك عليه رحمة الله ونوقشت في ذلك بعضها أقر مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء والشمس مرتفع فهذا الحديث ليس إلى قباء إنما هو كان يذهب الذاهب إلى العوالي وليس إلى قباء وأقول لك الخطأ على مالك عليه الله بأن غير من العوالي إلى عوالي المدينة يعني أحيائي هذا ليس إلى قباء لكن هناك أحاديث رويت عن طريق سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ثقان بعضهم هذه زيادة من مالك عن أبيه ونوقش في هذا المهم هناك حديث موجودة في داخل المقدمة فرجع إليها وذكر بعضها الشيخ طاهر الجزائري في كتاب توجيه النظر ذكرها وناقش.